تحضروا نقصه سيدنا موسى عليه السلام لما حصل جد وقحط في بني اسرائيل فراحه قالوا له يا كريم الله الا تدعو الله أن يسقينا الغيث قال لي يلا نخرج للصحراء يلا كلنا 70000 طالعين مع سيدنا موسى في اول مصر الصحاء بدا سيدنا موسى يبتئل الى ربنا ويقول له يا رب اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة فمره ان يخرج بين اظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فتعجب نبي الله موسى وقال يا ربي كيف أسمعهم هم سبعون ألفا فقال منك النداء وعلينا البلاغ وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه ونادى يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت الصحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب فتعجب نبي الله موسى قال يا رب أسقيتنا ولم يخرج مننا أحد فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تابا العبد عاد الي فقال موسى فقال موسى يا رب يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يردى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن أمن فإن الخير عند أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلإن رددت فأي باب أقرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبلفتقار إليك فقر أدفع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالكرآن من نوراً يستعن اخويا وحبيبي اوعى تسوف بالتوبه كل ما الذنب بيفضل موجود كل ما جذوره بتمتد في قلبك اكتر واكتر زي اللي ساب شجره صغيره قالوا له الشجره دي هتضر الارض قال لهم مش مشكلة هشيلها بعد شهر وبعد شهر الرجل قوته ضعفت والشجرة قوتها زادت والجزور بتاعتها رسخت أكتر وأكتر بعد سنة لقاها اشتدت أكتر جي يخلعها مقدرش حتى لو خلعها بيخلع الشجرة من على سطح الأرض ويسيب الجذور موجودة هتشيل الزنب لكن جدورها تبقى موجودة شيل الزنب بجدوره أول بول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومع كل الكلام اللي بقوله بقولك او عتيق اسم الرحمة ربنا ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبون قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر قال صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا عرض ما بين مصرعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها قال صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من داعي يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اصطفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ لا أتيتك بقرابها مغفرة قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة ومن أتاني يمشي أتيته هرولا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لأمرأة من المشركات كانت في السبي بحثت عن طفلها الرضيع فوجدته فلما وجدته ألقبته فديها وبكت فنزلت دموعها على خد الطفل فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله طفلها الصهار بتحبه عملك تبكى عشانه قال فوالله لله أرحم بعبادهم من رحمة هذه ربنا لي مئة رحمة أنزل في الكون ده كل رحمة وحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الداب لا ترفع حافظة عن وليدها عن خشة أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى مئة رحمة حتى تطاوى الإبليس ويظل أن رحمة الله ستسعى يوم القيامة في حديث الشفاعة الجميل لما الناس يروحوا ويلاقوا نفسهم موقفين في أرض المحشر حفاة عراطا غرلا غير مختلين والشمس دانت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل وفاض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حكويه إلى ركبتيه ومنهم من يلجم العرق والجمن وجيئة بالجهنم لها سبعون ألف زمام فعن كل زمام سبعون ألف ملك موقف صعب في ناس تفضلوا فخمسين ألف سنة سأل سائلهم بعذاب واقع عن الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج فعرش الملائكة والروحوا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اليوم دعا المؤمنين كما بين صلاطية ظهر إلى العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقف يبقى صعب قوي فيطلبوا الشفاعة من سيد آدم فيدلهم على سيدنا نوح وكل عمل يحول البعض ونفسي نفسي نفسي نفسي لحد ما يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي ويأذن له المولى عز جل بثمان شفاعات لما نذكرهم مرة كده إن شاء الله ثم يأذن المولى عز جل لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة خب بالك لكن الكلمة اللي كان بيقولها الأنبياء في الوقت دوات ما عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد ده ما يقول له إيش فعلنا يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فعز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله المولى عز جل يقول ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فيقول جل وعلا شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وباقيت شفاعة أرحم الراحمين الحديث البخاري ومسلم فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة يدخلون وقد تحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون من هذا النهر كاللؤلؤ المنضود وشم نورك إذا ما شاء الله فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فإذا رأاهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار في حد بعد كل ده ممكن يقاس من رحمة ربنا يقاس إزاي أوعف يوم الأيام الشيطان يقول لك سوف في التوبة ما تضمنش هتعيش لحد انت ما تضمنش انك تتعيش لمدة ساعة ولا دقيقة ولا لحظة الحق وتوب, الحق. الحق وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى استغفر ربنا و... و... واسك بالعبارات وخلي الدمعة دي تكون سبب ان انت تكون يوم الايامة في ظل العرش الرحمن من هؤلاء السبعة الذين يكونون في ظل العرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل ورجل ذكر الله خاليا يعني تذكر زنوبه كده فذكر الله خاليا ففضت عيناء دمعة تكون سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن دمعة تكون سبب ان انت تكون في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم اوعى تقس من رحمة ربنا اوعى تسوف التوبة اوعى تنام على غير التوبة الحق نفسك واصرع الشيطان وصالع الشيطان وقول له ان شاء الله هنتصر عملي ما هقع في زنبه ولو قعت هقوم وقف كان احد السلف كان تلميزه بيقول له اني اذنب قال طب قال ثم اعود في أذنب. قال طب قال حتى متى قال حتى تيقس الشيطان منك قال صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلي علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبدي إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء ده مش تشجيع على الزنب إنما تشجيع على التوبة لبعد الزنب توب أخويا وحبيبي ارجع على ربنا توب أخت الفاضلة لجدد التوبة ونجدد الأمل ونفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى عشان نكون المصارعين إن شاء الله اللي نتغلب على الشيطان بالضربة الأضية في الجولة دي إن شاء الله ونقول إن شاء الله مش هنباتي للادي إلا على توبة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لو قلتها بالليل لو حد فينا مات وحد فينا مات هيخش الجنة ربنا يجمعنا وياكم في الجنة اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا تجددوا التوبة والأوبة اعرفوا ان الخير كله هيحصل للأمة ولينا كأفراد وكأسر وكجماعات وكدول لو الأمة تابت زي ما قلت لك واحد بس تاب تاب فربنا أمر الأرض تتحرك من أجله أمان لو كل المسلمين تابوا وقالوا يا رب رجعنا لك يا رب مرة تانية هيحصل إيه لأمة الإسلامية ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السنة. أنا ربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والصرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا نصوحا ترضيك عننا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لسألك رضاق الجنة نعوذ بك من سخطك والنار اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظم بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلا الله على وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين في دين العمر الصارع من دوما الدنيا في البيت وفي الشارع من اللبسات ونقل لبوان سائنسلے بت وائشی تون سو رست سل ایشی ل دنیا ہے شا نسر